ليضل على سبيل الله بغير علم ويتخذ غزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتل عليه آياتنا ولا مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرى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 هذا خلق الله هذا خلق الله فاوروني ماذا خلق الذين من دونك بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن لله وما يشكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم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 وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا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 فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك ككفر، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتّعهم قليلاً ثم نضّرهم ثم نضّرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحداً ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحداً إن الله سميع بصير ألم ترى أن الله يولج الليل في النار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 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختارها كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم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 وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ألف لا أم ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه العالمين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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار في يوم كان مقدار الفسنت مما تعودون ذلك عالم الغيب والشهادن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 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِإِطْلَاقٍ رَبِّهِمْ كَفَرُوا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم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 ولكن حق القول مني لا أمل أن ولكن حق القول مني لا أمل أن نجهنم لا أمل من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاؤهم كم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها الذين إذا ذكروا الرَّسُولُ جَادَوْا وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوفًا وَطَمَعًا يدعون ربهم خوفا وطمعا من ما رزقناهم فَلَا فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرط أعين جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلهم جنات المؤونة زلًا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا كُلَّمَا ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومن أظلم مما بآيات ربه ومن أظلم مما ذكر بأيات ربّي، ومن أظلم من ذكر بأيات ربّي ثم أعرض عنها، ثم أعرض عنها. إن من المجرمين متقومون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مذية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَتَيْهُ دونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يُفْصِلُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَأْكُلَ عُمْكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 قل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إيمانهم قل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إيمانهم ولاهم ضرور فأعرض عنهم وتظر إنهم متظرون يا أيها الذي يتقي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما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 وما جعل أدعياكم أبناءكم ذالكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو ي guides السبيل أدعوهم لأبائهم وأقسط عيد الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوأنكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ فَمِنْكَ وَمِنْ كُلٍّ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أليما